وأغفش ليلها وأخرج بحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرثها متاع لكم ولأمعامكم فإذا جاءت الفاطمة الكبرى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 كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا إلا عشية أو ضحاها